حياة الذل لا لا ارتضيها حب الموت بالعز مرامو حياة الذل لا لا ارتضيها فط الموت بي العزيم مرامو فلا والله لا اخشى الملايا فمال للعبد في الدنيا مقامو فمال للعبد في الدنيا مقامو فمال للعبد في الدنيا مقامو مقام وان الموت في درب الجهادي لفضل الله يؤتي من يشاء وان الموت في درب الجهادي لفضل الله يؤتي من يشاء يا شاهو فيا درب الجهاد هرم إني لحبك لا كل ولا نامو لحبك لا كل ولا نامو. لحبك لا أكل ولا نام سبقا وافيا بالعهد مهما خذلت من البرية أولام سبقا وافيا بالعهد مهما خذلت من البرية أولام ومهما سام إلا عدا وقها عن ثابتا مهما سامو سبق ثابتا مهما سامو سبق ثابتا مهما سامو ما سام فا والله ما في العيش خير وفي الأسوار آحرار تضاب فا والله ما في العيش خير وفي الأسوار آحرار تضاب فصبراً يا عباد الله صبراً فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام لكم ب الشام جيش كالأسود وجيش في العراق لواحتدام لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق لواحتدام فنصر الله آتى لا محالة وجنود الله للدين يقامون وجنود الله للدين يقامون وجنود الله للدين يقامون